ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قال المصنف رحمه الله يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا وفقه الله على قول, على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو التوفي الأصغر وقيل هو القبض أي سأقبضك فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار وهذه تملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وفي حال حركتهم كما قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وكما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار كما قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ولهذا قالها هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار قاله مجاهد وقتادة والسدي وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير أي في المنام والأول أظهر وقد روى ابن مردويه ابن بسنده مردويه وقد روى ابن مردوية بسنده عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه فذلك قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل هذا حديث ضعيف في أصحق في عن ابن عباس يا عنه هو منقطع. والضحك في كلام انظر الضحك. بالمزاح نعم. وقوله ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس ثم إليه مرجع يعني به أجله يعني به أجل كل واحد من الناس. ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون أي ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ويرسل عليكم حفظه أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظة يحفظون عمله ويحصونه عليه كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال عن اليمين وعن الشباب وقول تعالى يعلمون ما تفعلون يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب لا ما في الصدور وإنما تعلم ما, ما يفعله العبد ولذلك ما جاء في حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان القلب لا يعلم ما فيه إلا الله وهذا يدل على أنهم عملوا عمل الجارحة كما قال بعض علمائنا وشيخنا مما يدل على أن هذا العمل ليس عملا قلبيا فقط وإنما معه أيضاً عمل من أعمال الجوارح لأن ملاك لا تعلم ما في القلب نعم نعم تعال لك بعد إذنك يا محمد ممكن تبدل ما حقت في ما تسمعون والله تسمعين تسمعين حمزة الآن اقرأ هكذا اقرأ ل بالخلف تسمعه السؤال اخوي اللي بالخلف آه. خلاص استري تفضل نعم عايز من المزاحم الهلالي القاسم محمد كثير الارسال من الخامسه ما بعد ال100 انظر الشيخ العزيز نعم وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ولا حسن وجود. ولا حمدي أمضي التهذيب هل هل لقب بن عباس ولا لأنه يروي بن عباس. دحاك الموزعين. No. وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت أي إذا احتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك ملائكة أم ملك الذي وكل بقبض الروح المعلوم الذي يقبض الروح هو ملك الموت ويسميه بعض العامة أزرائيل ولا صح في هذا الحديث هذا لا تصح وفي موضع قل يتوفاكم ملك الموت وهنا توفته رسولنا. وفي موضع الله يتوفى الآن فسعين موتها فما المراد بذلك من الذي يتوفى نعم قال شيخنا وفي موضع قل يتوفاكم ملك الموت وفي موضع الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية والمراد أن الله تبارك وتعالى يأمر ملك الموت وملك الموت معه أعوان انتهك له وهذا ظاهر في حديث. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه في حديث قاتل الماء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يقبض روحه يعني يأخذ الروح بعدما يقبضها ملك الموت إما أن توضع في حنوط من حنوط الجنة يعني في حرير من حريرها وإما أن توضع في مسوح من مسوح النار الله فملك الموت يقبض الروح فلا تبقى في لا تبقى يعني إلا لحظات ويأخذ هؤلاء الملائكة إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب نعم نعم أحبا سماحة الشيخ رحمه الله تعالى أبو حافظ ممزاح من أو محمد الفرساني صادوه تكون من خامسة مات بعد المئة قال سماحت الشيخ ذكر في التفديد ذكر في روايته عن روايته ستة من الصحابة رضي الله عنهم: ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وسعيد بن أرقم وأنس ونقل ونقل عن أبي زرعة وابن معاين أنه ثقة وقال أحمد ثقة مأمور ونقل الحافظ في تفديد التفديد. أيضا عن العجل والدار قطني ونقل المزي والحاز أيضا عن جماعة أدم سماعه من أحد من الصحابة والله وعلا يعني مختلف في من ابن عباس نعم وهذا مهم لماذا نهتم ب... بأثر الضحك والمزح عن ابن عباس هنا لأن التكفريين يعمدون إلى أثر ابن عباس في مسألة الحكم في قوله رضي الله عنه كفر دون كفر ولذلك الشيخ ناصر رحمه الله توسع في تخريج هذا الأثر في الصحيحة وأثبت رحمه الله أن الأثر صحيح أثبت أن الأثر صحيح وعمدنا إلى أثر الأثر الأثر لابن مسعود ذكر الحافظ الكثير في تفسيره عند هذه الآيات ابن مسؤول عن الرشوة في الحكم قال ذلك الكفر فزعم هؤلاء الجهال أن ابن مسعود يرى أن الرشوة كفر وهذا قول من ها؟ هذا قول الخوارج ليس قول الأهل السنة لا الصحابة ولا من دون الصحابة في الفضل فكيف عبد الله بن مسعود الله عنه أن, يقول أن, أن, أن يقول ما فهمه هؤلاء الجهال لا ابن عباس وكل تلمذته على أن آيات المائدة في الكفر دون كفر إذا كان يحكم الهون أو شهوة أو رشوة، نعم. ولذلك مهم جدا أن يعرف الإنسان تخرج الشيخ ناصر رحمه الله لهذا الأثر الصحيح، نعم. ماذا؟ ترى ما ذكروا هنا عن العجل وغيره في سمعه؟ قال الشيخ ابن عزيز ماذا؟ قال الحافظ الترذيب ايضا عن العزي والدرى قطني قال الحافظ ايضا عن جماعة سماعي من احد من لا سماعه نقل عن من؟ انظر التهذيب عندك سماعه ابن عباس نقل عن من؟ في الاول قرأت قال سماع الشيخ ذكر في عن ستة من رضي الله عنهم وهم ابن عمر وابن عمر وابو, وابو سعيد وزيد بن ونقل عن ونقل عن أبي زرعة ونقل عن هذا عندك في لا لا؟, لا لا وديكم كيف لا اظن نعم نعم انظر التهذب هنا عندك الكلام للأقل هذا نعم نعم قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة نعم اقرأ من عندك وتابع معي حمس لا يزال في السماع <تصفيق> إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم مراد به الفضل بن دكية وليس أبو النعيم الأصبهان على الصحابي عليه الأulia نعم. هذا الذي نقرأ بالتهذيب الكمال بالتهذيب التهذيب قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت, إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة وقوله وهم لا يفهم نصد الله أن يعيدنا على سكرات الموت هذا أمر عظيم عند خروج الروح من البدن المؤمن تخرج روحه كالقطرة تخرج من فيه السقاء كنقطة الماء تنزل من فيه السقاء مثل الفخار الذي سمع عندنا بالزير تنزل منه نقطة نقطة وتخرج في سهولة ويسر وأما الكافر والعياذ بالله وفي رواه المنافق تنتشر روحه في بدنه فأن تزعونها كما ينتزع السفود وضع في هذا المسوح من النار وليه الله صلى الله أن يهوى عين سكرات الموت وأن يسقط إن الموت لسكرات فالموت فيه سكرات وكان يسقط العصب على عينيه عصابة فكلما أفاق من سكرة من سكرات الموت رفع العصابة على عينيه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ خبر أنبئائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مصلى. أنص الله أنهم علينا ذلك أجمعين. نعم. وقوله وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله حيث شاء الله عز وجل. إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله قال, الله قال شيخنا سلمه الله على قول ابن جرير فيما نقرأ الحافظ ثم ردوا يعني الملائكة وقيل المراد الخلائق وهو الرج. نعم. إلى الله هذا فيه إثبات البعث وفي قوله ثم يبعثكم فيه أيضا فيه أشارة إلى البعث إذا كان الإنسان إذا نام فهذه الوفاة الصغرى ثم إذا شاء الله عز وجل أحياه وإن شاء أخذ روحه وقبض روحه فكذلك البعث ومن يزعم أن البعث لا يوجد في هذا كافر قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله نسير على لها لأن بعض بعض هذه الثورات خرج بعض المغفلين ينكر البعث ولا بالله ينكر القبر وينكر البعث وينكر المسيح الدجال وينكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وينكر جملة من عقيدة عز السنة والجمعة ولا ياذب الله قطع الله لسانة قطع الله دابره هذا الرجل أفسر فساد عظيم ولا ياذب الله نعم وهكذا بعد الثورات دائما ينشئ أمثال هؤلاء الأقزام يطعن في الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يطعم في ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يطعم في أمة الدعوة السلفية الشيخ الشيخ الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه الدعوة السلفية المباركة التي قام عليها الدولة السعودية التي تحرص في الأمن والأمان والنعم إلى يومنا هذا لله الحمد والمنه. يكل هؤلاء الأقسام في في الثوابت. يطعن في البخاري يطعن في مسلم وهذا مدخل للرافضة للطعن في السنة أصلا لا يطعن في السنة مباشرة إنما يطعن في حملتها وهم الصحابة أو يطعن في أوعية, أوعية العلم التي روى الأساليك البخاري ومسلم كتب في السنة حتى يطعن في الصحابة ثم يطعن في السنة ولا ياذب الله فلن نستمع لأولا المجرمين ويجب تحذير المسلمين منهم ويجب تحذير المسلمين منهم ولا والعياذ بالله وليس هناك شيء اسمه الحرية الفكر هذا الفكر يجب أن يكون منضبطا بالشرع، ويجب الأخذ على عين هؤلاء المجرمين يعني وتأذيبهم يعني من قبل ولاة الأمور نعم نعم طبعا إلا أن يكون مثله يجهل الأحاديث في الدجال لا إن كان يجهل يعلم أما إن كان لا يجهل إن كان مثله يجهل هذا يعلم إن كان يجهل, إن كان يجهل. أما إن كان لا يجهل ويقوله هذا جاء في السنة وجاء في السنة المسلم في حيث نواسي بن سمعان وغير ذلك من الحيث الذي ذكرت الدجال فهذا كفر وله يذب الله. نعم لكن نزال هذا الكفر على شخص معين إن كان يجهل أو لا يجهل ينظر نعم نعم قال رحمه الله ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل حيث قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشيري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإن كان الرجل السوء نعم خط هنا إلى السماء التي فيها الله عز وجل نعم. وإن كان الرجل السوء قالوا أخرجي أياتها وإن كان الرجل سوء قالوا كان وإذا كان الرجل سوء قالوا أخرجوا أخرجي أياتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيز أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزوج فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول هذا حديث غريب ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم رد إلى الله قال شيخنا حفظ الله تعالى الحديث له شواهد كثيرة سوى لفظة حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل نعم تكلم عليه الشيخ ناصر فالبالي صحها بنفس الجواية ei nä, säässä ei ole majaa. Onko reiä? On no, no, no. Alla, jää, jää, سماء في, سماء في, سماء في السماء، في السماء، في السماء، من السماء التي فيها الله؟ هذا خلي نعم نعم نعم نعم نعم نحن نقول الله في السماء كما قالت ال كما قالت الجارية وأكررها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جالية أين الله قال في السماء يعني... الله استوى على العرش والاستواء من صفات من صفات الأفعال والعلو علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات من صفات الذات والله علي مع استوائه علي مع نزوله إلى سماء الدنيا هو علي العلو صفة ثابتة ملازمة لله عز وجل صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل حتى مع نزوله إلى سماء الدنيا ومع استوائه على عرشه فالاستواء نوع من العلو نوع من العلو والفرق بينه بين العلو أن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل وأيضا من التي ذلك العلماء أن العلو يثبت بالسمع والعقل يعني بالنص والعقل وأما الاستواء فإنه يثبت به بالسمع يعني من النصوص الشرعية نعم نعم النزول من صفات الأفعاد وهو يدل على العلوم يدل عليه سشل به العلماء على العلوم والمبترع نفوا ذلك حتى يقولون أن النزول ينافي العلو، فقال عليهم العلماء الدليل كمتيمية والذهب، وقالوا بل هو من أدلة العلو لأن النزول يكون من من علو، وبعض ال بعض الناس نسب الشيخ الاسلام المتيم رحمه الله بالبطة في رحلته الخبيثة. التي فيها الشرك بالله عز وجل والدعوة إلى عبادة الخبور رحلة ابن بطوطة عفوا ابن بطوطة وقال رأيت رجلنا في الشام يعني شيخ الإسلام رحمه الله ينزل من, على ينزل من على المنبر ويقول ينزل ربنا كنزولي هذا وكذب على شيخ الإسلام ابن بطوطة لأن ابن ثم إذن لم يكن يخطب كان مسجون بسجن القلعة في الشام فكيف رأى لما ذهب هذه الرحلة الحزم البطوطة مليئة بالشرك والكذب والدعوة إلى, الى, الى, الى, الى, الى, الى الأثار والتمسح بها والتبرق بها والشرك بالله بها نعم الناس عظمونها جدا لكذب البطوطة وأغلب الرحلات هكذا فيها وصف المشاهد والقبور والأضرحة نعم ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا إلى الله يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال تعالى كل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشعفون أعد بعد الحديث هذا حديث غريب نعم ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا إلى الله يعني الخلائق كلهم إلى الله قال الشيخنا هذا هو الراجح ويدخل فيهم الملائكة لأنهم المخلوقات اللي... نعم. نعم. يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا ولهذا قال مولاهم الحق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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال المصنف رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده في إن المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية قال شيخنا بالهاء لا بالتأكد المهامة البرية نعم نعم حديث ابن ماجه يسحب الشيخ ناصر اقرا الله كان ذلك حتى تخرج ثم إلى بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقول هذا المعروف في حديث براء بن عازب عند أحمد أصحاب السماء بسالة صحية هذا المعروف يصار بها إلى السماء فيقول فيقال مرحمة بالنفس الطيبة كانت في جسم الطيب وصري حميدة وصري وريحان ورب غير غضبان بر ازال ينتهي بها, السماء, ينتهى. ينتهي. ينتهي. لا. لا. ينتهي بها السماء التي فيها الله تبارك هذا. هذا هو كيف ليس موجود كيف ليس وجود هذا هو حتى ينتهي بالسوره فيها الله تبارك وتعالى هذا موجود ليس كيف ليس موجود موجود الآن نعم افهمت حتى ينفجر السماء, السماء التي فيها الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السوء قال خرجت يده كانت الجذر خبيث خرج الذين وخرج هذا الصحاب نصر هذا يكون الحديث صحيح لكن فيه رغم يكون فيه نكارة في اللوث في بعض الألفاظ فيما, فيما أطلعهم الله سبحانه وتعالى هذا روح مؤمن وهذا روح كافر وهكذا نعم. لكن, لكن هم لا يعلمون الغيب الروح الرحمة إلى روح وريحان الروح الرحمة غير الروح التي في الجسد إذا خرجت هلك الإنسان نعم no. نعم no. الملائكة ما لا لم أخبر على شيء من هذا no. أي الحائرين الواقعين في المهام البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له كما قال وإذا مسكم موجود انظر نعم. نعم. كما قال وإذا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَقَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ أحيط أَنَّهُمْ أُحِيطَ الله دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ من وقال دعوا الله مخلصين له الدين فيخلصون في الشدة والله قال لهم وإذا ما سكموا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم فعجيب حال من كان حاله أشد بؤسا وشرا من حال المشكين الأوائح يشرك في الرخاء ويشرك في النعمة إذا كانت الشدة أشرك وإذا كانت الرخاء والنعم بدأ أن يشكر الله يذهب للأضرحة والمقامات ويذبح لها من دون الله وتوجد صناديق النذور هذا من الضلال هذا أعظم الذنب الذي عصي به الله جل وعلا ويوجد علماء السوء والعياذ بالله الذين يعني يذكرون الناس أن هذا الشيء مباح والشيء جائز وهذا أعظم ذنب نقص به الرّب جل وعلا. كفي حديث المسعود الصحيح والوخاري صحيح. قلت يا رسول الله أي ذنب بأعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو, وهو خلقك. ندا أي شريك؟ هذا اعظم, أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس. أن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله؟ أو يركع لغير غير الله أو يسجل على الأعتاب ويزعمنا أن هذه محبة وتبرك ولا ياذب الله هذا من الشرك من الشرك الأكبر أعظم الذنب صلى الله عليه وسلم والعافية نعم تعلق الناس بالقبور حينما هدمت في, في, في بعض البلدان المجاورة رؤية تعلق الناس بالقبور تعلقون جدا بها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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا أي جهرا وسرا قال شيخنا تضرعا على هذه الآية تضرعا وخفيا تبين حال المشركين وأن شركهم في الرخاء فهم يعلمون أن النفع والضر بيد الله تعالى ومشرك زماننا عشد شركا من الأولين وأغلب هكذا أنا كتبت وابدو أن الصاب وأن شركهم في في الرخاء ولا في الشدة ها في الرخاء في الرخاء لنا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر هذا هو الرخاء إذاهم هم يشركوا قدم أن يشكر الله سبحانه وتعالى يرتكب أعظم ذنب يعصى الله هو الشرك ولياذب الله إذا جاءت النعم والرخاء والسعى يشركون بالله ويشكرون غير الله كما فعلوا مع جن كسخان التتار كان نزل بهم نعمة شكروا جن كسخان ولا يشكرون الله أعتقدوا فيه الربوبية أنه يرزق ويشكر من دون الله نعم نعم نعم لماذا في الإدعية أيضا يخلص عبادته لله نعم لين أك لئن جانا من هذه أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين أي بعدها قال الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم أي بعد ذلك تشركون أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى قال شيخنا سلوه الله يجب أن تفردوه بالعبادة سبحانه لأنه هو الذي يقدر على أن ينجيكم أو على أن ينجيكم انتهى كلام يعني إذا كنتم تعتقدون أن الذي ينجيكم في البر والبحر هو الله إذا هاجت الزيح في البحر وإذا هلكتم في البر إذا كان الذي يقدر على أن ينجيكم في البرد والبحر هو الله كيف تدعون غيره كيف تدعون؟ نعم يخرج أحدهم فيقول لهم لا مانا أدعو الله ولكن توسله الأموات فلقلت يا فلان من الأموات أدعو الله لي هذا ليس بشرك سبحان الله ما معنى هذا هذا عبث كيف أن أقول للتراب يا تراب ادعو الله لي يا أيها, يا أيها الرمل أدعى الله لي هذا الميت صار ترابا في قبر صار رمادا يداس بالأقدام يدخل الناس يدفون ميتا آخر دعسوه بالأقدام كما قيل هل تظن أن ريم الأرض إلا من رفاة الأجساد ف فكيف يدعى التراب ويترك رب الأرباب جل وعلا وخالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى والحمد لله هذا أبو وهذا غيظ ظل ولا يذبلنا الظلم عند أهل السنة معناه وضع الشيء في غير محله فهذا لا شك أنه وضع شيء في غير محله عباد غير الله محل. نعم من هذه؟ مم. ها؟ مم. طيب. وقوله قل هو القادر على أي بعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على إياه بعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أي بعد إنجائه إياكم كما قال في سورة سبحان ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه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 ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم منكم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة قال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم عن مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هارون الأعور عن جعفر بن سليمان عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال هذه للمشركين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة قال البخاري رحمه الله في قوله, في قوله تعالى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 عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فهذه العنى أن الوجه من صفات الله جل وعلا لأنه لو كان مخلوخا ومزعبا مبتدعا ونفى هذه الصفة الذاتية عن الله عز وجل في الوجه من الصفات الذات لم استعاد الرسول عليه الصلاة والسلام بوجهه لو أنه كان مخلوقا لأنه لا يستعاد بالمخلوق وإنه يستعاد بالله لكن الذي قال إنه لا يستعاد بي إنه يستعاد بالله تعالى هذا من أدلة من قال أن من أدلة أهل السنة وهو الحق والصواب الذي لا مريد فيه أنه الوجه من صفات الله لذلك يستعاذ يستعاذ بالله ويستعاذ بصفاته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما حديث خولة من تحكيم رضي الله عنها عند مسلم في صحيح، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا أو ذاك استعاذ بالله أو بصفة من صفاته ولكن لا تدع الصفة من دون الله ولا تعبد لا يقال عبد رحمة الله عبد لطف الله لا تعبد ولا تدعى نعم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو قال هذا أيسر يبقى الأيسر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أو يلبس أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. ولذلك هذا يقع في الأمة لا بد وجد الأحزاب والجماعات والفرق هذا لا بد أن لا بد أن يقع. الذين يرمون اجتماع الناس أن هذه الجماعات تجتمع أهل الحق هذا هذا سائر في سراب وينقش على الماء لا يفهم السنة الكونية لأن الرسول قال كما عند أصحاب السنة بإسنة الحسن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وفيه وستفترق أمتي على 73 لا بد أن يقع هذا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا على هل هو على وجه التحديد أم على وجه المبالغة ها إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم هذا على وجه تحديد المبالغة المبالغة أما العدل إذا كان فيه كسرا فالله أعلم أن أكثر أحوال هذا تكون على سبيل التحديد وذلك في المائة ألف قرر فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أما في حديث الفرق قال عليه الصلاة والسلام واستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة لابد بد أن يقع هذا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يقول لا بد أن نجتمع لا بد ماشين نجتمع ما في مال أهل المسن تفضل بالاجتماع ولكن على أساس ماذا نجتمع نجتمع مع الخوارج نجتمع مع المرجع نجتمع مع المعتزلة نجتمع مع من يكفر المسلمين ويخرج على وليات الأمور لا نجتمع مع أهل السنة في كل مكان وبأي لون ومن أي جنس وعلى كل حال نجتمع معه نعم وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة أو محمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عربي أربعتهم عن حماد بن زيد به أربعتهم عن بن زيد به أربعتهم عن حماد بن زيد به نعم ورواه النسائي ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مسائب قتيبة ومحمد بن النضر نعم ويحيى بن حبيب ابن عربي كم هؤلاء أكمل أربعتهم عن حماد أين بن عربي أين الرابعهم ها نعم هل أولي ثلاثة ولا أربعة ها لعله أبو النعمان أو يكون الصواب ثلاثة يعني عنده ثلاثتهم كلهم نعم فيكون الآخر أبو النعمان الذي في الوثيق البخاري قال البخاري إذا أن قال حدثنا أبو النعمان نعم وقد نعم في الحاجة ماذا قال اللي بيتكلم، <تصفيق> ولا وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم به رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلية عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به رواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به ورواه أبو بكر بن مردوية من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به نعم لعلنا نقف عندها الحد وفقنا الله وإياكم لما يحب وأرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم